「みんなで歌ってくれるかな?」 تلك آ ي ا ت الكتاب الحكيم هدى و ر ح م ة للمحسنين الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم بالاخره هم يوقنون أ و ل ئ ك على هدى من ربهم و أ و ل ئ ك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لفضيله ا ل د ي ث ليضل عن سبيل ا ل ل ه ب غ ي ر ع ل م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 ح م ل ت ه أمه ه و ن الهدى ى و ش ر ل ه في ع ا م ي ن أ ن ش ك ر لي و ل و ا ل د ي ك إلي ا ل م ص ي ر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 ثم إ ل ي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني إ ن ه ا إ ن تكم اثقال ح ب ة من خردل فتكن في ص خ ر ة أ و في السماوات أ و في ا ل أ ر ض يات بها الله إ ن الله لطيف خبير يا بني أ ق م ا ل ص ل ا ة و امر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولا ت ص ا ع ر خدك للناس ولا تمشي في ا ل أ ر ض مرحا إ ن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات ن ا ص و ت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما قيل لهم الله قالوا, قالوا بل نتبع موسوعه ا ل ن ا أ و ل و كان ا ل ش ي ط ا ن ي د ع و ه م إ ل ى ع ذ ا ب ا ل س ع ي ر ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره إ ل ي ن ا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور ن م ت ع ه م ق ل ل ي ا ثم ن ض ط ر ه م إ ل ى ع ذ شركه دعويه غير ربحيه ق و ل ل ل ن ا قل ا ل ح م د لله بل ك ث ر ه م لا ل ي ع م و ن لله م ا في ا ل س م ا و والأرض إن الله هو ا الله ا ت ل إن غ ن ي الحميد <تصفيق> ولو أ ن ما في ا ل أ ر ض من ش ج ر ة اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله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 و موسوعه ا ل و ن ا ب ي ر ذ ل ك ب أ س ا ل ل ه هو ا ل ح ق و أ ن م الاسلاميه تدعون من دونه من ا ب وأن ل ل ل ه هو ا ع ا ل ك ب ي أ ل م تر أ ن الفلك تجري في البحر ب ن ع م ة الله ليريكم من آ ي ا ت ه إ ن في ذلك لايات لكل صبار شكور و إ ذ ا غشيهم م و ج ك الظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إ ل ى البر فمنهم مقتصد وما يجحد ب آ ي ا ت ن ا إلا كل ختار ك ف و ر يا أ ي ه ا ا ل ن ا س اتقوا ر ب ك م يوما واخشوا ل ا ي ج ز ي و ا للعلوم د عن و د مولود ه هو ولا جاز و ا د ه شيئا إن ع د الله حق فلا حق ت غ ر ن ك ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا ولا ي غ ر ن ك م ب ا ل ل ه شركه ا ل ه د ل م ا ل س ا ع ة و ي ن ز ل ا ل غير ث ويعلم ما في ل ما ا أ ح ا وما م ت د ر ي نفس م ا ذات ك س ب غدا و مضمون ا تدري ر بأي نفس أ ت ت إ ا ل ل ه ع ل ي م خ ب ي ر